تذكرت الوقوف أمام ربي رهيناً بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت جميعاً أمام الله وافتضحت عيوبي تذكرت الوقوف أمام ربي رهيناً بالمعاصي والذنوب وأضائي وقد شهدت علاياها أمام الله وافتضحت عيون بي أمام الله وافتضحت عيون بي تذكرت الوقوف أمام ربّي رحيمًا بالمعاصي والذنوب ذنوبي والله ضاي وقد شهيدت عليا أمام الله واتضحت عيوني أمام أمام الله واتضحت عيوني ووجهي قد تساقط من حيائي فواح ذراه من يوم عصيبي وإذ بالله وفاني حسابي بيوم الحشر والعرض الرهيبي بيوم الحشر والعرض وقد أمر الملائكة أن خذوه فأين أفر من تلك الخطوب وقد أمر الملائكة أن فأين أفر من تلك الخطوب وبين يد الملائك رحت آبكي فهل يجدي بكائي أو نحيبي وبين يد الملائك رحت آبكي فهل يجدي بكائي أو نحيبي فهل يجدي بكائي أو نحيبي تذكرت الوقوف أمام ربي, ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي امام الله وافتضحت عيوني امام الله امام الله وافتضحت عيوني فما لي غير عفوك يا الهي الوذ به اذا اشتدت كربي عصيت الله يا نفسي كثيرا أما أنا الأوان لكي تتوب أما أنا الأوان لكي تتوب كفاك فقد أضعت العمر مني وفي العصيان قد كفاك فقد أضعت العمر مني, مني وفي العسيان قد تاهت دروبي أذكرك القيامة فاستعدي وخاف الله علام الغيوب أذكرك يرك القيامه فاستعدي وخاف الله علام الغيوب وخاف الله علام الغيوب وخاف الله علام الله علام الغيوب وخاف الله علام الغيوب وخاف الله علام الغيوب